delta اخترك اله التون غيرك يصير شلون ياخذ مكان ما حد يصور الدين بس انت يا ابو حسين فلزة زمان طه انت خذ حيدر امير صوت اليك يوم الغديق طه انت خذ صوت الى يوم الغد دوم ما افرح وعيد بعيدك كل طغرته النبي شاليدك دوم ما افرح وعيد بعيدك كل طغرته النبي شاليدك صوت الى حتى الضمير صوت الى حتى الضمير قال النبي المختار من الله يا قرار متعل شانك متعل شانك جاك على اعلى الراس وانصورت عالناس في برلماننا في برلماننا تارك اله الكون غيرك يصير شلون يا خدمك انا يا ما حد يصون الدين بس انت يا ابو حسين فلتة قوم يا والبستاجك حتى املك كل سمعه تحت حاجك حتى املك كل سمعه تحت حاجك يصير غيرك ولي لا ما يصير عيدك عيدك طه النبي شايلك دوم ما فراق وايدك عيدك الفخر طه النبي شايلك صوت الى حتى القمير ضني صوت الى حتى القمير <تصفيق> المنصبري مو كائنا من كان تابت أساسه تابت أساسه هيبوا بالدين يعرفها كلش زين شنه السياسة شنه السياسة هل عند صدق واخلاق ويناله باستحقاق ترس الرئاسة ترس الرئاسة بل الأمر محسوب لو واحد في بديوم حاول مساسه حاول مساسه و إنت غيرك يا أهوي تصدى لها ما تريد المهرة بس خيالها و غيرك يا أهوي تصدى لها ما تريد المهرة بس خيالها و طفك سقوف بيت الفقير طعو هة <تصفيق> انت خيط هيدا الأمير صوت إليك يوم الغديغ طعو Ya durabiy Ya durabiy Ya durabiy Ya durabiy Ya durabiy Ya durabiy Ya durabiy Ya durabiy رب العرش خلاك تاجع لروس اعداك ماتو مثيله ما بعد بالتون من كل لي رشحون يصبح بديله رب العرش خلاك تاجع لروس اعداك ماتو مثيله ماتو مثيله awan ba'd balkon min kulli lirashhun yislah badila yislah badila istakhsha dur bil siyf fas dur hawa wa kayf واللي وقع ممنون ما يعترض وشلون ينكر جميلة ينكر جميلة دي معجزات اللي بيدخو بيها حرب نار وتشفي تطفيها معجزات اللي بيدخو بيها حرب نار وتشفي تطفيها والقبلك عمر قصير والقبلك عمر قصير عمر قصير, عمر قصير وعيد بعيدك عيدك طاب النبي شاليدك انا افرح وعيدك عيدك صوت الي حتى الضمير صوت الي حتى الضمير انا في صوت هواي بس انت فزت بهاي وبكل جدار كل وبك جدار بالفروز يمكن عدوك ما شاف الخساره شاف الخساره اي رغم اللي يصورون اول صوره تعلقون ماخذ صداره ماخذ صداره يا حيدر ولاد سارع لدرد خطك فهم الاشاره, رحن الإشارة على هناك يمشي بزودك انت ما تخلف ابد معهودك على الصراط بزودك وانت ما تخلف ابد معهودك ويوم الحشور لا ما يوم الحشور لا ما يحيير طهنت خد حيدر امير صوت الى <سؤال> يوم الغدي شلون افرح وعيتي بعيدك كل فخر طهن بيشانيدك افرح وعيتي بعيدك كل فخر طهن صوت الى حتى الغمير صوت الى حتى الغمير